هنغني اغني جديدة بتقول احلى ظهور ظهور الامر من كلمات الشاعر الاستاذ نزار فرنسيز ومن الحاني وغناء. شكر. Música e me en noz anno kono oku